اتخذوا من دونه آ ل ه ه لولا ياتون عليهم بسلطان ٍُْ بين فمن اظلم ممن ن افترى على الله كذبا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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم ر ع ب ا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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر ب بورقكم ع ث و ا أحدكم هذه إ ى ا ل م د ة ف ل ي ن أ ي ه ا أ ذ ك ى طعاما فلياتكم برزقكم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 سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم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 ا ص ا ل ح ا ت انا لا نضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا اولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم ا ل أ ن ه ا ء يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك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 موسوعه ن ظالم ن النابلسي ما للعلوم الاسلاميه قائمة ولئن رددت إلى ربي خيرا منها قال له صاحبه وهو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا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 يبين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح م ا ء ه ا غورا فلن تستطيع له طلبا و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على م ا أ ن فقفيها وهي خ ا و ي ة على عوشها ويقول, ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به, الأرض فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح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 موسوعه النابلسي أ ر ض و آ ت ي للعلوم الاسلاميه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 و َ أ َ م َّ ا من َْ آ م َ ن َ وعمل َََِ صالحا ًَ فله ََُ جزاء ًََ ا ل ْ ح ُ س ْ ن ى وسنقول َََُُ له َُ من ِْ أ َ م ْ ر ِ ن َ ا يسرا ًُْ ثم َ أ َ ت ْ ب َ ع َ سببا ًََ حَتَّى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 موسوعه النابلسي أ للعلوم س د ا ق ا ل م ا م ك ن ي ف ي ه رب خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين ا م ص د ف ي ن ق ا ت و ن ف خ و ا ل حتى د د ي ح إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى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 قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء و ع د ربي جعله دكاء وكان و ع د ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكري وكانوا لا ي س ت ن و ن تطيعون سمعا ف ح س ب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دوني اولياء إ ن ا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا